نحن لله نحمد نستعلم به ونستغفض ونعوذ بالله من شغم بنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنهم من يغذر الله فلا فضلهم ومن يقبل فلا آديهم وأشهد أن لا إله إلا الله رحمه رب أن محمد عبد أعفده الرسول يا الذين آمنوا اللہ حقہ ربی و لتنمتن لولی تنسوه یا ایوہ الناس تبو ربکم لذی خلقه من نفس واحدا و خلق منها زوجہ و بث منهم رجائے کثیروں و نساء آب اتقو اللہ اللذی تساءلون به و نرحان ان اللہ كان علیم و مرکیم ورؤلوا قولا سليلا يصر لكم أعبادكم ويغفر لكم ومن يطعي الله وخصولهم فقد فاسف رسولا عظيما صلى الله عليه وسلم فإن أصدر الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شرة أمور محتساتها وإن كل مهدثة مبدعة وإن كل قدعة ضلالة وإن كل ضلالة في الآية صلى الله يقول الإمام الشركان رحمه الله ما زلنا في الكتاب البيوع قال والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق الخيار في المجلس ثابت أولد هذه مسألة ما لم يتفرق أي البابع والمشترك هذه المسألة الأخرى أنه هناك معذرة ما معنى التفرق في البيع يشير الشوكان إلى حديث صحيحين الحديث عبد الله بن عمر أن النبي يصر الضرب عليه وسلم قال ألي البيعان بالخيار ألي أي البابع والمشتري البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعيها إذن هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن البابع والمشتري بالخيار بالخيار يعني في الرجوع البيع أو الرجوع الشراء بالخيار انا وأنت مثلا انا عايز من منك سيارة العربية بتاعتك عايز تشتريها منك في الكلمة العربية أنت بتقول لي العربية عملة مئة ألف جنيه وإحنا قاعدين خلاص فأقلت لك طيب السيارة دي مئة ألف جنيه آه. خلاص أنا طبعا شوفت العربية وكل حاجة هل فيها حاجة لا مفاش حاجة صدق وبينا بورك لهما في بيعيهما طيب المئة ألف جنيه هم ونبكي بالعقد للغاية أو زي ما بيحصل مثلا في الغالب يعطيله مثلا جزء والجزء التاني عند التسكيل مثلا الشاهد ان هم في الجلسة عادين خدت فلوسك كتبنا العقد خلاص كده بعد ما كتبنا العقد جالي تليفون فبيقول لي ده فيه عربية كذا كذا كذا كذا وعملة أحلى من اللي عندك وعملة خمسة سورعين ألف الكلام؟ عملة خمسة سورعين مثلا عشان ما نخشش مثلا إيه في باعة للبيعة جمع اتصل بك في البيت زوجتك مثلا بتقولك ده فيه أرض قويسة جدا تعرضت على ده وعايزين نشتريها أحسن من العربية والكلام داكم عاملة كام؟ عاملة مئة ألفين عجبتك أنت البيع؟ السؤال هنا هل ليك أنت أنك ترجع في البيع فتجي تقول لي معلش أنا هتقاسف عايز أرجع في البيع وعايز الفلس باعث فهمت المسألة كده؟ أنا صاحب السيارة اللي هبيع لأ. هل وجب علي وجب حجوبا هل وجب علي ان انا ارجع في البيع لاننا لسه لم تفرق بالابدان مفهو ام ليس لي ان ارجع يعني لا يجب علي ان ارجع ولو رجعت يكون تكرما مني بما يسمى بالاقالة الاقالة كما قال النبي عليه السلام من اقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيام يعني البيع تم خلاص وانا خدت فلوس وانت خدت السلعة بتاعتك مفهوم فانت جيد يوم أو تلات يوم تقول لي والله ما البيع كذا كذا وما عليش أنا عايز فلوس أسف هنا البيع تم عند الجميع مفهوم لكن هل لي أنا أن أرجع ده والله إيه؟ تكرما منك إن رجعت فلك ذلك لك الأجل وإن لم ترجع فلا اسمع عليك لكن احنا لسه جلسين الآن في الجلسة و. خلاص هل واجب عليه ان انا ارجع في البيع وجوبا لازم ولا التفرق انما يكون بالكلام مرة تانية مرة تانية هل الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقه التفرق ذا يعني تم البيع بالكلام هذا ما مالك وابي حنيفه قال لك البيع تم بالايه خلاص مش احنا انتهينا خلاص وانت كتبت العقد كتبنا العقد خلاص كده انتهى انتهى الايه انتهى البيع ده عند مين مالك وابي حنيفه يقول لك البيع كده إن ترجع في البيعه اقول خلاص البيع ايه البيع خلاص مع اننا لسه قاعدين الشافعي واحمد وابن حازم قال لك لا البيع انما يتم بتفرق الابدان لما نقوم بقى كل واحد يروح لحاله طالما احنا لسه قاعدين يبقى ليا ان انا في البيعه ولك انك ترجع في الشراء وضعت المساله كده طالما لسه قاعدين اهو يعني مثلا مثلا المساله دي إشكال. مثلا جيت انا وايمن ايمن عنده عربيه أيمن المئة ألف جنيه هم وكتب العقد خلاص كتبنا العقد يخد أيمن قال لي يخد المفتاح تم البيع أو لا لا تم البيع بحيث أننا لو جيت بقول لأيمن ما عليش والله افتكرت حاجة عايزة رجع في البيع أبي حنيفة وملك يقول لك ايه يقول لك البيع تم خراص ليه التفرق ما لم يتفرق عندهم بالايه بالكلام مش فائم قولي خلاص كذا؟ التفرق عندهم بالإيه؟ التفرق عند أبي حنيفة ومالك بالكلام خلاص طب أنا عايز الفلوس بتاعتنا محتاجها أي يقول لي خلاص تم البيع وأنا لا آسم شرع واذا قول مالك أبي حنيفة خلاص كذا الكلام؟ الشافعي أحمد وابن حزم يقول لك لا انتوا لسه قاعدين طالما لسه قاعدين ولم تتفرق بالأبدان خلاص؟ يبقى لي أن أنا أرجع في البيع وليه أن في الشراء لسه لم أخرجت من عنده لو أنا بقى خدت المفتاح وروحت البيت وخدت العربية عنده وروحت البيت بعد كده أتصل دائماً بقول له بعد إذنك بس أنا أعيز أرجع في البيع أبي حنيفة ومالك ومالك و... و... الشافعي وأحمد بن حزم يقول لك إيه؟ يقول لك التفرق بالأبدان خلاص كده بأتم البيع يبقى فهمت كده؟ يبقى أولاً يبقى مالك وبي حنيفة عندهم التفرق بليه؟ بالكلام خلاص كده؟ لو إحنا قاعدين لسه وبقول لي ما أنا معايز أرجع في العربية مالك وابي حنيف يقولوا إيه؟ ها؟ ردوا علي البيع تم خلاص مفهوم؟ يبقى التفرق عندهم في الحديث بالإيه؟ بالكلام خلاص؟ الجمهور أحمد والشافع ابن حزب التفرق عندهم بإيه؟ بالأبدان يقول لك طالما لسه قاعدين ليه أنه نرجع في البيع وده يرجع في الشراء؟ يرجع فلوسه او هو يرجع في عربيتك وجب عليك إن انت ترجع له فلوسه او وجب عليك ان انت تترك له العربيه الكلام يبقى انخلاف في ايه الخلاف في لفظه ما لم يتفرق التفرق ما لم يتفرق دي بالخيار. بالخيار يعني يعني خيار البيع ارجع فلوسي او ترجع في عربيتك البيعان بالخيار ما لم يعني الحد دهو الحد فين؟ يعني بالخيار ترجع في فلوسك وترجع في العربية اللي غاية فين؟ ما لم يتفرق ما لم يتفرق بقى البحث في ايه؟ في الكلمة دي ما لم يتفرق ما لم يتفرق بايه؟ عندنا قولانا هون القول الاول ما جاب حنيفة قال بتفرق بلايه؟ بالكلام خلاص كده؟ الجمهور قال تفرق بلايه؟ بالابداء طيب إذا وقع الخلاف بإحنا لازم نعرف ما هو الحق في هذه المسألة مفهوم هذا الكلام؟ لأن مجرد الخلاف ليس حج في الحكم وإنما الخلاف خلاف لادراك الحكم خلاص كده؟ ليس مجرد الخلاف إيه؟ حكم وإنما الخلاف لإدراك الحكم أنا عندي حقيقة وعندي مدرك وعندي مدرك للحقيقة الحقيقة دي ايه؟ واحدة هو الحق يتعدد رد الحق واحد وثنين وثلاثة ولا واحد بس واحد لكن المدرك للحق قد ايه؟ قد يختلفون صحيح الله لا يبقى فرق بين أصل الحق وفرق بين مدرك مدرك الحق وده رد على اللي يقول لك ايه؟ يقول لك ده على طول بيختلفوا لا الحق واحد لا يتعب لكن الذي يدرك الحق قد ايه قد يختلف ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله, فله أجر لكن إذا اجتهد أي فيما له فيه اجتهاد أما إذا وجد نص أو وجد اجماع فلا يصح له هنا اجتهاد فهمت المسألة كده؟ طيب خليك معي بقى يبقى احنا عايزين يعرف البحث هنا في كلمة ما لم يتفرقها التفرق ده بالأبدان زي ما قال الشافع وأحمد بن حسن ولا التفرق ده بالكلام خلاص كده؟ يبقى حطينا كده قدين على الايه؟ على بحث المسألة تعال بقى نحرر بحث المسألة عبد الله بن عمر اللي هو راوي الحديث في صحيح الإمام مسلم كان إذا باع أو اشترى يفارق صاحبه في المجلس ثم يعود إليه فيقول تحدث بما شئت يعني عبد الله بن عمر كان بيعمل كده اللي هو صاحب راوي الحديث كان بيعمل راح يشتري حاجة خلاص اشترى حاجة من, من واحد في عبد الله بن عمر عشان فلان ده ميرجعش في البيعة خلاص يروح عبد الله بن عمر عامل ايه؟ يروح اي موساجي يقول له بس بعلي اذنك يروح ماشي خلاص ماشي خلاص راح مشوار قال له بس مشوار كده ورايح و تاني بعد كده يجي له يقول له ايه؟ يقول له تحدث خلاص شوف بقى انت عايز تحدث الماشيه خلاص بقى هو ايه؟ اتفقوا عالبيعة وخد فلوسه وخد السلعة بتاعته مفهوم؟ عشان ايه؟ لا يرجع احد في هذه فعبد الله ابن عمر يعمل ايه؟ فهذا البيع يروح مفارق المجلس ويجيه طيب ده دليل على ايه؟ على ان التفرق في الحديث عند ابن عمر اللي هو راوي الحديث تفرق بالابدان خلاص كده الكلام؟ يبقى مذهب عبد الله ابن عمر اللي هو راوي الحديث ان ما لم يتفرق التفرق بالايه؟ بالابدان خد بالك المسألة دي مسألة أصولية كبيرة جدا هجيلك عليها إن شاء الله وهلخصالك يبقى ابن عمر أولا مذهبه بأنه ما لم يتفرقه يعني بالأبدان خلاص كده ألي واحد قال ابن حزم معذرة قال ابن حجم في فتح الباري قال وأجمع الصحابة على أن التفرق بالأبدان يبقى ابن حجر ينقل ايه ادي اجمع صحابه خلاص كده اجمع الصحابه حجه ولا لا ادي حجه خليك معي بقى انزل تاني بقى قال ابن حزن واجمع التابعون على ان التفرق بالأبدان إلا شريح القاضي قال ابن حزم ولا يصح عنه رواياته يبقى دي كده عندك فعل عبد الله بن عمر وقال ابن حجر بينقل إجماع الصحابة وقال ابن حزم بينقل إيه إجماع التابعي خلاص كده يبقى دي عندك النص نعم هيجي إن شاء الله مسئلة العيب هزم. يبقى أنا عندي إجماع الصحابة أنا أتكلم عن البيع في المجمل أدي إجماع الصحابة وعبد الله بن عمر لا يعلم له مخالف وكذا إجماع التابعين أنا مش عز أكثر من كده في مثل المسألة كده أنا مش عز أكثر من كده لأن إجماع الصحابة ده إيه ده حج على من بعدهم خلص. يبقى الحق مع مين الحق مع مذهب الجمهور الشافعي وأحمد بن حزم على أن ما لم يتفرق هو التفرق بالإيه؟ بالأبدان هنا بقى خلاص دي كده المسألة الفقهية إذا المسألة الفقهية هنا أن ما لم يتفرق التفرق بالإيه؟ بالأبدان المسألة هنا الأصولية هل الراوي أعلم بمرويه هل الراوي أعلم بمرويه وإذا خالف الراوي ما يروي يؤخذ ب قوله أم بروايته وضعت المسألة كده يعني الراوي عبد الله بن عمر حدث بحديث أو أبو هريرة حدث بحديث خلاص كده ثم بعد ذلك الراوي الذي حدث قال قولا هل يؤخذ بما روى أم يؤخذ بقوله مثلا روى الإمام البخاري من حديث أم معطية رضي الله عنه قالت نهينا عن اتباع الجنائز خلاص الحديث خلص كده نهينا عن اتباع الجنائز والصحابي إذا قال نوهينا أو أميرنا يبقى لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يأمر وهو ينهى خلاص كده لا فوق كده ما نفتحش أو كده خلاص لأن الذي يأمر وينهى هو الرسول عليه الصلاة يبقى نوهينا عن اتباع الجنائز يبقى حكم اتباع الجنائز للنساء حرام قالت أم عاطية ولكن لم يعزم علينا يعني ما أكدش في النهي ما أكدش في النهي يعني ما أكدش في النهي يعني, إيه؟ يعني مثلا مش حرام لكن قد يكون إيه؟ قد يكون مكروه هل يؤخذ بما روت نهينا عن اتباع الجنائز أم يؤخذ بما رأت قال ابن حز قال ابن تيمية ولنا ما روت وَلَيْسَ لَنَا مَا رَأَتْ خلاص كده؟ خلص بالك بس في إيه إشكال عايزك بس تصحصح معي طيب ابن تيمية بيقول وَلَنَا مَا رَوَتْ وَلَيْسَ لَنَا مَا رَأَتْ طيب أم الفين بقى معنى كتاب وسنة بفهم الصحابة هل هناك كتاب بفهم الصحابة؟ دعوك معي عندي هنا قاعدتان خد بالك شوف ابن ثامية بيقول لي ولا ما رأت وليس لنا ما رأت ابن ثامية لا يقول بفهم الصحابة؟ جواب لا لكن إيه الإشكال؟ الإشكال إن هي مش قاعدة واحدة هما قاعدتان القاعدة الأولى الحديث حج بنفسه الحديث ماذا ؟ حج بنفسه إذا كان نص إذا كان إيه نصا الحديث كما قال الشافعي حج بنفسه إذا كان نصا نطبق هذه القاعدة دي الحديث هو نهينا عن اتباع الجنائز هذا الحديث يحتمل واحد أو ثنين أو ثلاثة هو واحد نهينا عن اتباع طيب. لما تقول ولم يَعْزِمْ علينا هل الحديث يحتمل؟ لا ده هو نص في موطن النزاع لما قالت وَلَمْ يَعْزِمْ, علي لم يعزم عَلَيْنَا يبقى هذا يسمى رأي من أم عطية يبقى ندخل بقى في قاعدة قول الصحابة هنا حج ما لم يخالف نص وما لم يخالف غيره يبقى هنا خالفت نص ولا لا؟ وضعت المسألة ك يبقى هنا قاعدة الحديث حج حج بنفسه لا يقال مثلا لا نعمل بالحديث حتى يعمل به فلان أو فلان أو فلان لا لان حج بنفسه لا نوقف خلص عمل بالحديث حتى أقول لك من سبكك بالعمل به لأن الحديث حج بنفسه يبقى ن دعى القاعدة كده الوحدة خلاص طيب القاعدة الثانية القاعدة الثانية إذا, إذا خالف الرأي ما رأى هل يؤخذ بما رأى أم بما رأى يعني مثلاً أبي هريرة رضي الله عنه يحدث بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب فيهن أحدكم فليغسله ولا ولهن بالتراب خلاص كذا و أبي يغسل من لعاب الكلب ثلاثة طيب الأحناف يأتي يعملوا إيه؟ يقول لك الراوي أعلم بما روى أعلم بما روى فيأخذ بإيه؟ بقول برأي الراوي فيأتي يقول لك إذا الغسل من الكلب ثلاثة هذا ماذا بالأحناف؟ يبقى الأحناف لما يجي يقول لك الاصل من الكلب سلاسا طب والحديث يقول لك لا إن الراوي أعلم بمروية وأبي بريرة روى إيه كان يفعل سلاسا وهو روى سبعا قال لك لا هو أعلم بمروية في المسئلة كده طيب فليمصله سبعا ده نص ولا يحتمل ده نص صح كده يبقى تثبت الرواية وتعتذر للراوي لعل أبي هريرة نسم لعله لا يثبت عن أبي هريرة لأن الأصل أن الصحابي لا يخالف صح كذلك الكلام؟ ماشيم معا كذلك واحدة واحدة؟ لأن الأصل أن الصحابي خلي عندك الأصل هذا الأصل أن الصحابي لا يخالف فإذا رأيت أن نجي عسلام قول قولا والصحابي خلف هذا القول اعتذر للصحابي لأنه لعله ما سمع الحديث لعل الرواية عنه ضعيفة لعله سمعها ونسيها واضح؟ اعتذر للصحابي بأي عذر ليه؟ لأن الأصل أن الصحابي لا يخالف فهمت المسألة كده؟ واضح؟ يبقى هنرجع لنفس المسألة طيب هل إذا روى الراوي رواية وخالف الرواية يأخذ بما رأى أم بما روى؟ الأحناف بيقول لك ايه يؤخذ بما راى لا بما را خلاص كده دي قاعده عندهم خلاص بقول الاحناف الشيخ بقول بقول الأحناف القول الثاني يقول لك يقول لك لا القول قول ما روى لا ما رأى يبقى ده عكس القول إيه القول الأول فلس كده القول قول إيه ما روى لا ما رأى مفهوم؟ يعني مثلا البيعان بالخير ما لم يتفرق ابن عمر رضي الله عنه بيّن أن التفرق بالإيه بالأبدان فيقول قائل لكن ما لم يتفرق تشمل بالأبدان وتشمل بالأقوال صح كده الكلام ولا لا وابن عمر يبين يخصص هنا بالأبدان لا العبرة بما روى لا بما لا بما رأى سهمت الكلام القول الثالث وهو الحق اللي فيه تفصيل أولا مسألة إذا روى الراوي الرواية هل يقدم ما روى أم يقدم ما رأى لا يقال بالإطلاق يقدم ما روى أو لا يقال بالإطلاق يقدم ما رأى وإنما خلاصة البحث وإنما قد يقدم ما روى على ما راى اذا كان ما روى نص في موطن النزاع نص خلاص كده نص زي ايه اذا ولغ الكلب في انا احدكم فليغسله سبعه ده اسمه ايه نص اهو فلو مثلا ثبت عن بريره انه غسل ثلاثه يبقى تقدم هنا ايه ما روى صحيح كده لانه نص مفهوم وتعتذر لمين لأبي هريرة إما أنه لا يصح الإسناد إليه أو أنه نسي مفهوم هذا الكلام لأنه ول حدث أنت عندك في مصطلح الحديث باب من حدث ثم نسي يعني هل يؤخذ بما نسي أم يؤخذ بما روى يؤخذ بما روى أما النسيان ثوارد عليه لكن الرواية لرواها رواها عن موسيقات نفهوم الكلام كده؟ يبقى التفصيله هو إذا كان ما روى نص يقدم إيه؟ ما روى من هنا بقى تفهم كلمة ابن تيمية حينما قالت أم أعطيه مهين عن اتباع الجنائز ولا بيعزم علينا ابن تيمية قال إيه؟ لنا ما روىت وليس لنا ما رأت ليه؟ لأن ما روىت نص لا يحتمل خلاص الكلام؟ بقى. أما إذا كان الكلام منقسم يحتمل وبين الصحابي أن المراد منه رقم واحد لا يجوز أن تكون المراد رقم اثنين أو واحد بل وجب المصير إلى رقم واحد فهمت كده ثاني إحنا كنا بإيه إذا روى الراوي رواية هي نص القول ما روى لا القول ما, لا القول ما رأى أما إذا روى رواية والرواية تحتمل خلاص واحد واثنين وثلاثة يعني مثلا ما لم يتفرق تحتمل تشمل ما لم يتفرق بالأبدان وتشمل ما لم يتفرق بالأقوال والصحابة قالوا فعلهم على أن المراد ما لما تفرقه بإيه؟ بالأبدان يبقى هو ده فهم الصحابة المصير إليه يبقى هو ده قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان فأنت مسألة كده؟ وضحت ولا نسيت بيان؟ إذن القول إذا كان منقسم يحتمل معناً واثنين وثلاثة والصحابة فعلهم أو قولهم اتفقوا على ان المراد ده رقم واحد المراد من الحديث ده رقم واحد يبقى وجب المصير إلى أي أي من وجب المصير إلى رقم واحد وجب المصير ليه أولا لأن هذا الذي فهموه من نبيهم اتنين لأنهم أعلم الناس بنبيهم سلاسة لأن الله أثنى على من اتبعهم يبقى اتبعهم ده مقياس للمنهد الصحيح صحيح كلام كده؟ يبقى أنت لو قلت ما لم يتفرق بالأقوال يبقى أنت هنا لم تتبعهم بإحسان لو قلت طيب الكلام عام يشمل الأبدان والأقوال أقول لك برضو أنت مخالف لمن اتبعهم بإحسان قل لي ليه أقول لك لأن الاحتجاج بالعمومات على عمل فاكرين السنة التركية على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدع يبقى عمل السلف عمل الصحابة كان على أن التفرق بالأبدان ترك عمل الصحابة على أن التفرق به بالأقوال ما هو ترك هذا صحيح هذا ولا لا يبقى الترك ده سنة صحيح ولا لا الفعل هنا أن التفرق بالأبدان يبقى هو السنة وضح الكلام ولا لا يبقى متى يقال متى يقال بأن هنا التفرق بأن هنا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح نزل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز الكلام عام لكن الصحابه هنا لم يجيبوا لم يصلوا النافلة على الاطلاق بمساله الجماعه صحيح ولا لا يبقى ما ينفعش تحتج بالعموم يشمل الفرض والنافله فهمت الكلام تقول يشمل الفرض والنافله اقول لا لان الصحابه انما تركوا هذا في الايه في نوافل الصلوات مفهوم هذا الكلام يبقى ما يصح أن تحتج هنا بالعموم إذا كان الكلام ينقسم أو يحتمل وفعل الصحابة قول المراد رقم واحد أو المراد رقم اثنين أو المراد رقم ثلاثة ما يصح أن تصير إلى غير ما قال فهمت الكلام كده وضع في يبقى ما لم يتفرق البيعان بالخير ما لم يتفرق ما لم يتفرق بالأبدان ولا ما لم يتفرق بالأقوال انت هنا بتطلب بقى منهج منهج مين الصحابه صحيح هل الصحابه طبقوها بالاقوال ام طبقوها بالابدان الجواب طبقوها بالأبدان اذا المراد من الحديث هنا ما لم يتفرق بالايه ما لم يتفرق والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم باحسان وضعت المسألة كده يبقى كده فهمت هنا كلا القاعدتين القاعدة الأولى الحديث حج بذاته حج بنفسه إن شاء الله لو الدنيا كلها لم تعمل به فالحديث إيه حج النبي حج على الناس لألا يكون للناس على الله حجة بعد بعد الرسل ما يأتي أحد يقول طيب من عمل بهذا إن شاء الله لو الدنيا كلها لم تعمل به مفهوم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حج بذاته مفهوم هذا الكلام؟ ده حج بنفسه أما إذا كان الحديث يحتمل يدخله العموم يدخله ألفاظ مشتركة يدخله إجمال والصحابة رضي الله عنه بيّنوا المراد منه قال المراد رقم واحد إذن يصار إليه إلى رقم واحد لا يصل إلى رقم اثنين أو إلى رقم ثلاث فهمت المسألة كده واضح الكلام يبقى فهمت متى تقول قاعدة الصحابي قول الصحابي أو فعل حج بشرطين ما لم يخالف نص وما لم يخالف صحبي غيره القاعدة الثانية أن الحديث حج بذاته ومتى تقول وتطبق قاعدة الراوي أعلم بمرويه الراوي أعلم بمرويه متى إذا كانت الرواية التي يرويها تحتمل واحد واثنين زي ما لم يتفرق والراوي بيّن أن المراد رقم واحد يبقى فهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا وفهم الحديث هو رقم واحد لأن الصحابي طبق هذا الفعل وضح الكلام كأن الصحابي يشرح لك المراد من الحديث كأنه يقول لك الحديث يحتمل أو الحديث مراد منه واحد واثنين وثلاثة لا المراد من الحديث هذا رقم واحد يبقى فهمت هنا كتاب والسنة بإيه؟ بفهم السلف الصالح وضع الكلام كده؟ مفهوم؟ إذن نخلص من البعث البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإذا صدق وبيّن بورك لهما في. بورك لهما في بيعيهما خلاص طيب الخيار هنا في عندي عدة أقسام في عندي خيار البيع في عندي خيار المجلس خيار المجلس اللي احنا كنا نتكلم فيه في عندي خيار البيع خيار العيب يعني انا بقولك مثلا خلاص احنا التفرق بلايه بأبدان فانا بقولك لكن لو فيها عيب معلش العبدة عليك انت او هرجعلك السلع على ما ايه على ما انا اشترت وضعت المسألة كده فانا بقول لك خلاص ماشي طيب لغاية امتة هتديلك ثلاثة ايام مفهوم الكلام؟ يبقى الخيار بيننا ايه؟ ثلاثة ايام اسبوع لو جيتلي بعد اسبوع انا مليش دعوة لكن إذا جيت لي داخل المد اللي احنا اشتوطنا عليها خلاص الحاجة دي بتاعتي مفهوم و دي بتاعتي أنا زي إيه؟ زي الضمان الضمان اللي في البيع مفهوم؟ يعني انت مثلا بتشتري غسالة خلاص تم البيع ولا لا؟ فرح بعيتلك معاه كده وراء الضمان ما هو الضمان ده هو خيار العيب هو دفع عند الفكر خيار العيب الضمان ده عباره عن إيه؟ بيقول لك أنا ضامن لك لو حصل حاجة في هذا البيع مفهوم يا عيمن؟ معي؟ قم نغسله لو حصل شيء في هذا الضمان ده في البيع آخر الضمان دي بتاعته خارج الضمان دي ايه؟ ما عرفكش فيه هو ده خيار العيب مفهوم الكلام كده؟ ابن حزم ما عندوش مسألة خيار العيب دي خالص ابن حزم ما عندوش مسألة خيار العيب دي ابن حازم عنده حاجة واحدة ان البيع تم ها؟ تم خلاص بعدها بدقيقة انتم شيتوا من بعض ركبت العربية والعربية مش عارف الفرامي اللي مش عارف فيها ايه والبتاع في ايه ويقول لك عليك انت خلاص انت تم ليه تم البيع لماذا لم تبحث انت قبل البيع وضع الكلام قبل البيع والشراء انت مبحثش ليه ومشوفش العربية ليه وشفتها كويس وجبت مش عارف قهربائي وجبت ميكانيكي والكلام ده لا تم ليه تم البيع طيب إذا تم البيع ولم نتفق على خيار عيب تم البيع ولم نتفق على خيار عيب يعني خلاصت البيعة تمت ولا قلت لك طيب ممكن بعد ثلاثة أيام أو بعد أسبوع لا خلاص تم البيع وحدث عيب للمسألة ثانية وحدث عيب في السلعة من الذي يتحملها؟ يعني أنا اشتريت منك عربية رسلت اللاجئ أي حاجة ومفيش بينا أي خيار مفيش ثلاثة أيام مفيش أسبوع مفيش الشهر مفيش السنة الكلام ده مفهوم؟ وإلا فالمسلمون عند إيه؟ عند شروطهم خلاص؟ لكن احنا اتفقنا خلاص على البيع والشراء ومفيش بينا أي حاجة وحصل في البيع في السلعة دي عيض طلع في العربية حاجة بعد أسبوع أو بعد ثلاثة أيام أو طلع في الغسلة حاجة أو طلع مش عارف إيه في الكلام ده وجمّ يتحكموا إليك يا عم فلان أنا اشتريت من الراجل ده عربية اشتريت من الراجل ده سلعة معينة وبعد أسبوع حصل لها عطل انا بقول له أنا عايز فلوسي ومش عايز العربية التاني بيقول لك أنا من ليش دعوة أنا بيعطي لك العربية ومدهالك كويس التاني يقول له لا والله ده أنا مش عارف إيه ده أنا ختاة منك تحكم لمين <تصفيق> ما خلاص. ها؟ الأصل الأصل أنه إذا تم البيع فتم البيع على صحة السلعة ده الأصل الأصل أنك أخذت سلعة سليمة بيئة بالمئة مفهوم؟ إذ لو كانت السلعة بها شيء لما كنت اشتريت صحيح الكلام ولا لا؟ يبقى ده الأصل إما أنت كده بتبنع الأصل والأصل براءة الزم <تصفيق> خلاص كده يبقى من المطالب بالدليل؟ المشتري أنت المطالب بالدليل أن أنت اشتريتها منه كده أما البائع لا يطالب بالدليل خلاص لأن الأصل أن البيع تم فتم على صحة السمعة واضح الكلام؟ يقول في غش خد بالك الاصل عدمه الاصل أنا بشتري سلعة الاصل ان شريها سليمة شاريها ايه سليمه باخد معاه الكهربائي وباخد الميكانيكي وباخد مش عارف مين زي ما بيحصل دلوقتي واحد يروح يكشف على الايه على عربيه يكشف على الغساله يكشف على التكييف يكشف على كل حاجه كشفه كل حاجه وده اللي بيحصل دلوقتي كشفه كل حاجة خد فلوسك هات السلعه ثاني يوم التكييف عطل من مين الأصل المشتري وأما البائع فلا يرد عليه شيء إلا إلا أن البائع أقال السلعة يعني ده بقى من عندنا بقى من أقال مسلما أقال الله عثرة يوم القيام ده من عندنا بقى فأجي يقول لك معلش والله أنا مش عايز السلعة دي مش عايز التكيف ده معلش أنا عايز فلوسي ورجعها لي وأنا عارف أن ده يبقى كرم منك خلاص لكنك ترجع ولا لا دا تكرما وإحسانا لكن هل يجب الجواب لا خلاص البيعان بالخير ما علم ايه ما علم فرق فإذا صدق وبينا بورك لهم ايه في بيعهما وإذا كتما وكذب محقت بركة بيعهما محقت ايه البركة بالدول العربية يقول له دي سليمة مش عارف ايه يقول له رش حاجة يقول له لا مش رش وشوف بنفسه وهي طلع يطلع ايه يطلع مرشوش مفهوم؟ عرفين مرشوش يعني ايه؟ ها؟ ها؟ ويطلع مرشوش هو بيكذب عليك فهمت المسألة؟ لذلك فيه ناس فنيين يروح كده يخبه يلاقي الصوت مكتوم يعرف انه دي ايه؟ مرشوش الصوت مفتوح يعرف انه مش مرشوش بالقرائن, يعني. بالقرائن يعني. يبقى هنا الأصل إيه؟ أن السلعة سليمة ده الأصل. فإذا قلت لا أنا اشتريتها كده الأصل أنك تأتي بالبينة والبينة على البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. دي البينة عليه يعني مثلا جالك اتنين بيقولك يا عم الشيخ فأنا الرجل ده قد بالك الرجل ده أنا كنت مديله عشر تلاف جنيه خلاص فجينا عندي السلام الرجل ده بيسديد لي الفين وثلاثة واربعة وخمسة اداني تمانية وهو بيقول لي أنا ادتك عشرة وأنا عم الشيخ أنا متأكد أنه هو اداني تمانية خلاص بيقول ايه لا ده انا مدي له 10 انا مدي ايه مدي له ده غلطان في الحساب انا على طول بدي له 1000 في 1000 اس 10 تحكم لمين ها يعني ايه طيب قول ها بالأصل إنه خد عشرة؟ غلط, غلط. خليك معاين الأصل أن الدين زمتك مشغولة بالدين الأصل أن زمتك مشغولة بالدين ده الأصل عند خلاص الكلام كده؟ يبقى القول قول من صاحب المال الذي قال لم يصل لي منه إلا ثمانية ليه؟ ان الاصل ان زمته الثاني ما زالت ما زالت مشغوله الاصل ما زالت ايه ما زالت حتى ايه ياتي الدليل الذي ينقلني عن عن الاصل الاصل اللي إن انت واخد 10 ده الاصل مفهوم الكلام كده يبقى الاصل ان انت قريت ان انت واخد ايه إن انت واخد عشر. هو بيقول انت انا اخدت منك 8 وانت بتقول لا انا اديتهم له عشر لا دا الاصل ان زمتك ما زالت مشغولة زمتك ما زالت مشغولة بالعشر فهمت المسألة كده واضحة قولنا لا يبقى ترجع على طول الايه ترجع على طول الاصل لاصل المسألة مفهوم الكلام واحد بيقول الكرسي دا بتاعي خلاص والتاني بيقول لا دا الكرسي دا بتاع عنه طيب انت بتعمل ايه بتقول ايه؟ هتحكم ازاي انا؟ يا لأ اعتبرها محضرة قضاء بتحكم بايه؟ اه محمد لا لا لا ما يبناش دعم ده خالص إنما أقضي بنحو ما أسمع ده صريح موسيقى لكن اللي تنبي مشتركين اللي ده بتاعي الكرسي ده بتاعي اللابده بتاعي الأصل في الحيازة الملكية أنا بسأل اللاب ده يا جماعة أنت وأنتم اللتنين جايين اللاب كان مع مين مع زيد يبقى الأصل النتاع مين الأصل النتاع زيد فهمت المسألة الأصل النتاع ده الأصل إلا إذا قامت القرائم تبين أن زيدا هذا ليس هو صاحب إزاي دي بقى ترجع ليه حكمة القاضي يقوله طيب اللب ده فيه ايه خليك معي ما هو الأصل في الحيازة لكن عندي قاعدة أصولية اسمها ايه إذا تعارض الأصل مع الظاهر قد يقدم الأصل أو يقدم الظاهر مش الأصل عارض لتقدمه أو الظاهر عارض لتقدمه ولكن بالقرائن فهي مثل المسألة فبتقول له ايه طيب اللاب ده معاك يبقى القص في الحياسة الملكية فأنا بقوله طب اللاب ده في ايه؟ صح كده الكلام؟ فيه جوه فيه فولدرات ومفيه مش عارفه ماشي بس جوه ايه؟ التاني يقول ده جوه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وتخش الفولدر سي بتلاقي كذا وخلتش الفولدر دي بتلاقي كذا يبقى مع ان القص في الحياسة الملكية لكن انا قدمته هنا الظاهر على القص فهمت المسألة؟ قدمت هنا الظاهر على قدمت هنا الظاهر على الأصل فيدي المسألة؟ يعني مثلا اتنين واحد رجل وامرأة جولك فالمرأة بتقول السلسلة دي بتاعتي مفهوم؟ وهو بيقول إيه؟ لا دي إيه؟ لا دي ملكي أنا دي ملكي أنا هتقدم قول مين؟ ما هو أنت ممكن تقول أقدم قول المرأة لأن الظاهر أن الرجل مش يلبس نسلة صح الكلام كده؟ طيب ما أنا أقول لك ممكن مثلا تكون بتاعة زوجتي طب ما هو بتاعة زوجتك طيب أنت مسكها ليه؟ معاك ليه؟ خلاص طيب أنت متزوج؟ لا مش متزوج عندك بنات؟ مش متزوج يجيب بنات من ما ممكن يكون في قاضي غادي كده ما فهم إذن أنت مش متزوج ولا عندك بنات يبقى معنى ذلك بالقرائن كده الانسلسلة دي مش إيه مش بتاعتك لأن الانسلسلة دي حريمة تفهمت الكلام يبقى أنت عرفت بالإيه عرفت بالقرائن خلاص كده دي قاعدة إذا تعرض الأصل مع مع الظاهر يقدم الإيه؟ لا قد يقدم الأصل وقضيه، قدم الظاهر يعني أنت دخلت سوق السوق معروف بيبيع ويشتره ومش عارف إيه فواحد يبيع مثلا كوتشيهات ومش عارف بناطيل وقمصان وكلام ده فييجي واحد يقولك ده ممكن يكون سرقهم لا الأصل في الحيازة الملكية لكن واحد يقول إيه ده أنا عارفه ده حرام غسير صحيح جدا؟ <تصفيق> يبقى بتقدم هنا لإيه؟ الظاهر على على الأصل أو يبيع لك الكتش اللي هو بألف جنيه يبيع لك بخمسين جنيه لا ده الظاهر انه مسروق يبقى قدمته هنا الظاهر على على الاص يبقى ليس دائما تقدم الاص وليس دائما تقدم الظاهر ولكن انت بحكمتك تشوف الايه تشوف القرائم خلاص كده مفهوم يعني مثلا ايه دخلت مثلا الحمام أنا فلقيت الألم الرصاص ها مكتوب بيه مثلا مش عارف ايه متشغبط به في الحمام فانت مثلا انا بسأل يحيى جويريا مريم صغار في اولى ابتدائي وحضانة اثنين فانت لو قلت مين اللي كتب في الحمام وشغبط كده فمحدش هيقوب صح الكلام كده اه لكن انت بتعمل ايه الالم ده كان مع مين النهاردة او من شوية واللي هيقول انا هتديله جيسر خلاص فتبع ايه يحيى قال ده كان معاك يبقى هو اللي ايه يبقى هو اللي كده خلاص تديره الجيزة وتعاقبه فهمت المسألة كده؟ يبقى أنت تعرف بلايه؟ تعرف بالقرائن القرائن دي قائمة عليها أصلاً من المباحث كلها المباحث كلها قائمة على ايه؟ قائمة على القرائن مين اللي طلع أخر مرة عند المجنع عليها؟ صحيح؟ مين اللي اتصل بها أخر مرة بيشوفوا التليفون أخر مرة مين اتصل بها؟ خلاص، طب مين اللي كان عندها آخر مرة؟ اللي عند المجنة عليها؟ طب هي اتصلت دمين آخر مرة؟ ما هدي كل ده قرائن بيجمعوها؟ مفهوم؟ أول حاجة اللي ما بحث تعملها إيه؟ بتعمل حاجة اسمها مرتبة بحث القرائن خلاص جمعنا القرائن بيروحوا جايبين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. جمعناهم بعد كيها بتبتدي مرتبة ثانية ألا وهي تحديد القرينة؟ بنجمع أقوالهم كلها مع بعض ما هدي قرائم برضو خلاص ويجمعهم كل واحد مثلا لوحده انت كنت فين كذا يقول له كنت كذا كذا كذا فيروح جايب التاني يقول يعمل معهم حيلة خلاص ده التاني بيقول كان معك ساعة كذا لا ده كداب ده كان كذا فيجمع الاين القرائم ما هو أصلا ما هو بحث كلها قائم علي؟, على بحث القرائم اللي هي بحث القرائم ده كله في آية واحدة في آيتين سورة يوسف كذلك كذن قال صحيح حينما عمل الحيلة لأخذ أخي والثانية برضو إيه؟ في سورة يوسف قال وهي إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دهره فكذبت وهو من الصادقين وهو دي معرفة بالإيه بالقرائن وهو معنى إن القميص يقطع من الأمام معنى ذلك أنه هو الذي أراد صحيح وعزم ويريد أن يفعل فقطعت القميص من الأمام ومعنى إذا كان القميص قطع من الخلف أنه هو الذي أراد أن أن يفر واهب وهو التي جذبت إذن عرف بلين علم بالقرائب لذلك الحافظ العلائي في نظم الفرائد كتاب اسمه نظم الفرائد الفرائد ده. بالدال فرائد جامع فريدة نظم الفرائد لما كان في حديث زي اليدين من فوائد حفظ العلاقة ميز بن حجر خلاص جامع مجلد استخرج منه بس كان بيشرح حديث إيه؟ حديث زي اليدين خلاص ومن ضمن الفوائد القاعدة دي إذا تعارض الأصل مع الزار طب جابها النين قال لك حينما سلم النبي من ركعتين فقام سرعان القوم في ناس خادت الجزمة في عدة والحزاة بتاعهم دول خادوا بالإيه لا بالظاهر الأصل أربعة صحبا لا خادوا بالظاهر قال لك بس يبقى الصلاة نوسخة خلاص بقت ركعتين الظهر فخادوا حزاة وممش أخذ بالظاهر وَأَمَّا زِلْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَهُ أَقَصُرَتُ الصَّلَاءَ أَمْ نَسِيْتُ؟ أخذ بالإيه؟ الأصل الأصل أربع الأصل إيه؟ الأصل أربع يبقى كان الحق مع مين؟ مع زِلْيَدَيْنِ الأصل إين؟ صحة المسألة كده؟ إلا إذن؟ فإذاً أنه إذا تعارض الأصل مع الظاهر فهل يقدم الأصل؟ هذا قول العلماء الأصول كما ذكر هذه المسألة أفضل من ذكرها ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد فهل يقدم الأصل؟ أم يقدم الظاهر؟ أم يستفصل الجواب؟ الصحيح من قوال علماء الأصول أنه يستفصل حتى الشيخ ابن عزمين في الشرح الممتع ذكر المسألة دي برده يبقى فهمت أصل مسألة الفا... الأصل والظاهر حديث إيه حديث زي اليدين مفهوم حديث حديث زي اليدين أن قام سرعان الناس وسأل زي اليدين حينما قام سلعان الناس سلم النبي من ركعتين يبعدوا الأخذوا بإيه أخذوا بالظاهر ذي اليدين هنا قال إيه أقصرت الصلاة من السيد يبه هنا أخذ بالأصل صحيح وهذا هو الصحيح لأن الأصل القاعدة الأصلية الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل الذي يصرف ما كان الاصل بقاء ما على على مكان ده الاصل مفهوم فالاصل ايه أنها أربعة. يبقى الاصل بقاء ما على على مكان حتى ياتي الدليل الذي يصرف ما ما كان انت مشيت وسيبت ميه الميه دي انت كنت متوضي منها وسيبتها في الحمام وجيت شكيت هي المية دي حد من الأولاد تبول فيها ولا حصل فيها نجاسة ولا مش عارف إيه الأصل إيه بقاء ما كان على على ما كان انها أنها طاهرة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل الذي يصرف إيه الذي يصرف ما كان أنت رجل مثلا حكمت عليه بأنه مبتدع خلف أصل من سولة البداية فالأصل أنه إيه الأصل أنه مبتدع غبت سنة سنتين ثلاثة عشرة بتسأل عن فلان بتقول هذا إيه هذا مبتدع لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان راحبي يقول لك لا والله اذا رجل من أهل السنة لا تأتي بالدليل الذي يصرف ما الذي ما كان رجل من أهل السنة الأصل إنه من أهل السنة غبت سنة 2 3 4 أسأل عنه فأقول الرجل من أهل السنة فهي看到 الرجل يقول لا لكن هذا الرجل من أهل البدعة تقول تأتي بالدليل على إنه إيه انتقل عن كان إلى ان الأصل بقاء ما كان على. على مكان وضح كده المسألة يبقى إذا تعرض الأصل مع مع الظاهر يقدم كلاهم كلاهم يبقى أنت عشان أنت ما حضرتش معنا راجع من بقى هل يقدم الأصل أم يقدم الظاهر فيها التفصيل خلاص كده يعني مثلا جالك اتنين واحد معاه كتاب إعلام الموقعين خلاص والتاني جاي بيقول يا فضيله الشيخ الراجل ده خد الكتاب بتاعي سرق الكتاب بتاعي مفهوم كتاب اعلام الموقعين مثلا سرق مجلدين مثلا فانت بالقراءن امامك كده اللي معاه الكتاب ده الاصل في الحيازه الاصل في الحيازه الملكيه هل تقدم الاصل الظاهر ان الثاني طالب علم انت شايف ملامحه رجل طالب علم يعني عليه وقار السنة ماذا؟ والتاني ده واخد له مش عارف بلطة هنا واخد له مش عارف مطوى هنا واخد له سيف هنا كده يعني شايفه كده شوارع ومعال ايه كتابين اعلام الموقعين انت بالقرائن هنا هتقدم الاصل ولا الظاهر الظاهر تفهمت المثال كده تقدم الايه مع ان الاصل في الحيازة الملكي وضح الكلام والدنا الأصل أن كل من حاز شيء فهو فهو ملكه ده الأصل لذلك مثلا إذا فشى السرقة ولم تستطع أن تحكم بالظاهر هنا انظر في القرائن بتنظر في الايه؟ في القرائن يعني مثلا البيينة على المدعب واليمين على المنقى راحب يقول لك المحفاظة اللي بتاعت فبتقول له إيه النبي عاصل قاله عرف وكاءها وعفاصها يعني قول لي جواها إيه؟ وهي مثلا محفظة مثلا جلدها إيه؟ طب شكلها إيه؟ طب الفلسل اللي جواها إيه؟ واضح الكلام؟ يبقى أنت بتحاول تعرف إيه؟ أيمن بالقرائن واضح الكلام؟ ذلك الشيخ ابن عسيمين جيو ليه؟ في شرح الممتع مجيه مثلا يقرب قائرة الأصل والظاهر بيقول لو جاء القاضي رجل معه إبريق امرأة معها إبريق قهوة إبريق قهوة والرجل يقول يا فضيلة القاضي الإبريق ده ملك بتاعنا خلاص؟ وهي تقول ايه؟ لا ده بتاعنا طيب الأصل في الحيازة الايه؟ الأصل في الحيازة الملكية الشيخ بن عثمين باب يقول ايه؟ بيقول الأصل في الحيازة الملكية الأصل انها ان هذا الإبريق ملك مين؟ ملك هذه المرأة لكن الظاهر ان النساء لا يشربن القهوه غالبا هنا شوف هو عايز يقرب مثال بيقول غالبا النساء لا يشربن ايه لا يشربن القهوه فيحكم لهم لمين لرجل مع ان الاصل في هذه الملكيه لكن قدم هنا الايه قدم هنا الظاهر او الأغلب لذلك ابن رسلان الشافعي المتوفي سنة السبع بيقول إذا تعارض الأصل مع الغالب قال لك يقدم الأصل لكن لا برضا على نفس المسألة فيها الإيه؟ فيها التفصيل خلاص كتير كلام؟ ده طبعا على أيام الشيخ ابن عثمين إنه ممكن النساء ما بيشربوش أهوة لقد بيشربوا أهوة اللقتي وشاي و... الله مستعاد يعني خلاص؟ فالراجح بس إيه؟ إحنا عايزين بس إيه؟ تمثيل الشيخ ابن عفانين لهذه الايه لهذه القاعده مثلا واحد جالك بطاقتين ثلاثه معاه طاقتين ثلاثه من اللي بيسموا مثلا الشيخ اشرف وهو مثلا بيقول دي بتاعتي وجالك واحد شيخ ثاني بيقول لا ده خده من جالك واحد مثلا شيخ كده ولابس قميص بتاع بيقول لا ده خده الاصل ان في حيازه الرجل وراجب مثل غير ملتاحي أو لبس قميس أو, أو إلى آخرين الهيئة بتاعتم مش بيلبس لإيه مش بيلبس طاية دي دي هيئتهم ما بيلبس طاية دي لكن هي ملك من هي ملكه معه صحيح فالأصل أنها الأصل أنها معه لكن القاضي هنا يقضي بها المن لهذا الشيخ صحيح ليه الظاهر وضعت المسئلة كده يبقى دي اسمها إيه قاعدة إذا تعارض الأصل مع الظاهر هل يقدم الأص أم يقدم الظاهر الصحيح فيه في الصحيح فيها تفسير خلاص واحد باع العمارة باع كل شقة لتلاتة خلاص كذا والتلاتة معهم عقود التلاتة معهم عقود ورحوا للقاضي قال حضرتك انا اشتريت من المالك والتاني بيقول انا اشتريت من المالك واتشالت طبعا المالك اصلا هج مش هنا خالص طيب القاضي اول كلمه بيقولها ايه بيقول عفش مين فيكم في الشقه صح كده فيجي يقول له عفش انا يقول له ده فينها ايه فينها لأنه إذا تعرض الأول مع غيره يقدم الأول على غيره دي قاعدة فكوهية إذا تعرض الأول مع غيره يقدم الأول يعني واحد مثلا كتب كتاب بنته على واحد وخد فلوس تاني يوم جاء واحد مش عارف منين عربي كده قال له تتجاوز بنتي قال له آه رح كتب كتاب ورح واخد فلوس برضه جي ثلاث يوم واحد مش عارف من كويت رح تجوز بنتها رح متجوز ورح واخد له برضو كبشة فلوس مفهوم؟ جوزها لوضعها خمسة عشان ليه؟ عشان ياخد فلوس هي زوجة من؟ إذا تعرض الأول مع غيره يقدم؟ يقدم الأول على غيره صحيح كده؟ يقدم الأول على إيه؟ لكن القاعدة دي اللي أنا أترى بوقتي مش مضطردة يعني مش مضطردة؟ القاعدة المضطردة التي تطبقها على كل الأمثال اه?, دم معنى كعادة لكن القواعد منها ما هو مضطرد يعني تطبقه في كل حال ومنه ما هو غير مضطرد زي كعادة الأصل والظاهر مش قواعدة مضطردة هل تقدم الأصل أم تقدم الظاهر أم فيه تفصيل تفصيل يبقى القواعدة مضطردة يعني تطبقها في كل حين دائما يعني كده لا طبعا فش حد يقول كده أبدًا خلاص الكلام القواعد منها ما هو مضطرد ومنها ما هو إيه؟ ما هو غير مضطرد أنا قلت لك هو قاعدة يقدم إذا تعرض الأول مع غير يقدم الأول لكن دي مش قاعدة مضطردة بدليل مثلا, مثلاً أنت قمت من نوم أنت روحت صليت الظهر بعد ما صليت الظهر وروحت بيتك وبتقلع هدومك فوجدت إيه؟ وجدت المني في سيابك خلاص كده أنت لم تذكر احتلاما لكن انت وجدت من يبقى دي قارنة قوية جدا بل هو ظاهر على ايه انك احتلمت خلاص كده الكلام طيب انا بقى احتلمت انهى مرة طيب انا قمت صليت الفجر يعني انا نمت قبل الفجر وقمت صليت الفجر ونمت وقمت صليت الظهر فهمت المسألة كده يبقى هل اعيد الفجر والظهر ولا الظهر فقط لو هتقول قواعدة إذا تعرض الأول مع غيري ويقدم الأول يبقى تقول بالفجر لكن الأصل أنك أسقطت عن نفسك الفجر والأصل بآخر نوم مش الأصل بالأول لأن أنت لو قلت الأصل بالأول يبقى أقول لك بقى يبقى من اليوم اللي قبليه طب اليوم اللي قبل قبليه مش هتيخلص صحيح كده؟ يبقى أنت بتقول إيه؟ الأصل باخر نومه نمتها لان هذا هو الأصل فهمت الكلام ولا لا الاصل اخر نومه انت آخر مرة نمت فيها امتى نمت فيها بعد الفجر يبقى تعد الظهر اخر مره نمت فيها امتى نمت فيها الفجر يبقى الفجر و والظهر اخر مره نمت فيها يقول لك نمت قبل العشاء خلاص وصحيت العشاء يبقى تعد العشاء والفجر و وهكذا. يبقى فهمت كده؟ يبقى أنت مجعلتش القاعدة الأولى قاعدة مضطردة لا يبقى هنا في قاعدة يتعرض الأول مع غيري يتقدم الأول مع غيري أو إذا تعرض هذا الأصل هنا أن آخر نومة أنت ننتهى هذه الذي كان فيها ايه؟ كان فيها أمر ملي واضح الكلام؟ طيب هو واضح أن المحاضرة النهاردة كانت في الأصول طيب خلاص إحنا كده وقفنا عند باب الرباء زيكم بخير ونقمن بعد الأشياء إن شاء الله السلام عليكم